الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط ا ل ن ذ ي ل ا خ َ ي ر َ ف ي ك َ ث ي ر ٍ ن ج و ا ه ُ م إ ِ ا م َ ن َ م ر َ ب ِ ص َ د ق ة أ َ و م ع ر و ف ٍ أ و ا إ ص ل َ ا ح ب َ ي ن ا ل ن ا س وَمَن ي ف ع ل ذ َ ل ك َ ب ت ِ غ و ر ف َ س ُ و ف َ ن ُ ؤ ت ِ ي ه ِ أَيْرًا عَظِيمًا وَمَن ي ُ ش َ ا ق ِ ق ِ الرَّسُولَ م ِ ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى و َ ي َ ت َّ ب ِ ع الْغَيْرَ س َ ب ِ ي ل ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ و َ ي َ ت َّ ب ِ ع الْغَيْرَ س َ ب ِ ي ل ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ و َ ل ّ ه ِ مَا ت َ و َ ل َّ و َ ن ُ ص ْ ل ِ ه ِ ج َ ه ن م يرك ب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ض ل ض ل ا ل ا فَقَالَ لَأَتَّخِذَنَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا م َ ف ْ ر ُ و ض َ ا وَلَهُ ض ِ ل َّ ن َّ ه م و َ ل َ ه م َ ن ْ ي َ ن َّ ه م وَلَأَمْرَنَّهُمْ ف َ ل َ ي ُ ب َ د ِّ ك ُ ن ََ ذ َ ا ن َ ا ل ْ أ َ ن ع َ ا م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 سندخلهم جنّة سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أ ب د ا ووعد الله حقاً ومن أصدق من الله ق ي ل ا ليس بأمانكم ي ولا حات ذكر أ ل أ و ل وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا ي َُ م و ن نقيرا ومن أحسن د ي ن ا م من أسلم وجهروا ع َ م ِ ل ََ إِبْرَاهِيمَ ح َ ن ِ ي ف ا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خ َ ل ِ ي ل ا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ